بزاكم الله خيراً أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين أم... ممكن سؤالين حسنا الله عليكم يقول ورد في أذكار الصباح والمساء أدعية فهل يشرع رفع اليدين فيها الأذكار التي الل جاءت في الصباح والأدعية التي جاءت في الصباح وكذلك في المساء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 ثبت في السنة أنه دعا ولم يرفع فالسنة عدم الرفع ثبت أنه دعا يعني واظب على الدعاء عليه الصلاة والسلام ولم يرفع فالسنة عدم الرفع والأمر الثالث المواضع المطلق الدعاء المطلق فيبقى للإنسان أن يرفع أو لا يرفع وإن رفع فهو أفضل لكن مثل هذه الأشياء التي